ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معشر الإخوة الكرام كنا نتدارس في الدرس الماضي الأسباب التي دعتنا لاختيار تفسير سورة لقمان قبل غيرها وقلت إن الذي دعاني لذلك ثلاثة أسباب كنا نتكلم على السبب الثالث وهو أن هذه السورة مكية وإذا كانت مكية فينبغي أن نبحث في طبيعة القرآن الكريم لأن حال الناس في هذه الأيام يشبه حال الناس في الجاهلية قبل بعثة خير البرية عليه الصلاة والسلام فالقرآن المكي نقلهم من السفاهة والضلاله إلى الهدى والرشاد فلعلنا نحذو حذوهم عندما نتعرف على طبيعة القرآن المكي وكيف رب الله عباده في العصر الأول إخوة الكرام قلت إن القرآن المكي دار محور حديثه على ثلاثة أمور الأمر الأول ربط القلوب بعلام الغيوب عن طريقين اثنين عن طريق بيان ما لله جل وعلا من صفات فهو رب العالمين له الأسماء الحسنى يتصف بكل كمال يتنزه عن كل نقصان ينبغي أن نفرده بالعبادة وحده لا شريك له فهذا حقه علينا سنقول إليه بعد ذلك ليحاسبنا على أعمالنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره واما الجانب الثاني في بناء القلوب فكان الإشارة إلى حال هذا الإنسان فهو ضعيف فقير قسرا واضطرارا فينبغي أن يتذلل لربه جل وعلا طوعا واختيارا بهذين الأمرين تبنى القلوب ويحصل فيها الخشية من علام الغيوب والامر الثاني الذي تحدث عنه القرآن المكي الإشارة إلى أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق وقلت لا نسخ فيها بين الشرائع فهذه الأخلاق الفاضلة وصى بها الله النبيين ليبلغوها إلى اممهم على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه ولا تختلف من شريعة إلى شريعة والأمر الثالث القصص والإشارة إلى أحوال الأمم الغابرة والقرون البائدة وذكرت العبر من ذلك اخوتي الكرام بهذه الأمور الثلاثة بتربية القلوب وربطها بعلام الغيوب وبالأخلاق الفاضلة وبالإشارة إلى قصص الأمم البائدة وما في ذلك من عبر حسب ما تقدم معنا فوعدت بمزيد من التفصيل عند مدارسة قصة العبد الصالح لقمان عليه رضوان الله ورحمة الله عليه وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات في جميع العصور والدهور لهذه الأمور الثلاثة فغير الله جل وعلا فكر الإنسان في العصر المكي وغير طريقة التفكير عند الإنسان أما الفكر فقلت كان الإنسان يرهث وراء الشهوة والمنفعة العاجلة فجعله الإسلام بهذه القيم والموازين الثابتة يطلب رضوان الله جل وعلا فصار مقياس عمله والذي يحركه ويسكنه رضوان الله فيفعل سخط الله وغضبه فيتركه حلال يفعل حرام فيتركه إذا هذا صار مقياس عمل الإنسان في العصر المكي عند المؤمنين بالله جل وعلا وهذا ينبغي أن يكون هو المقياس عند المؤمنين في جميع العصور. الدافع لأفعالنا ولحركاتنا وسكناتنا وحبنا وبغضنا رضوان الله جل وعلا وسخطه فما يرضيه نفعله وما يرضبه نتركه ولا نبحث بعد ذلك في شيء آخر على الإطلاق فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم عكفوا على هذا وهذا صار وصفا لهم ولذلك عندما رسخ هذا الأمر في ذهنهم وفي قلوبهم نزلت بعد ذلك آيات الأحكام والحلال والحرام فنوه عن الزنا وعن شرب الخمر وعن الربا وعن نعن بعد أن تطهرت القلوب ولو نهوا عن هذه القاذورات من أول الأمر كما قالت أم عائشة رضي الله عنها لو قيل لهم في أول الأمر لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو قيل لهم لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا انزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا جارية العب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر من سورة القمر وما نزلت عليه البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة رضوان الله عليها وصلوات الله وسلامه على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحديث كما قلت في صحيح البخاري فإذا لا بد من غرس هذه الأمور في قلوب الناس أن يكون الحلال والحرام رضوان الله وسخطه وغضبه مقياسا لأعمالهم ولأفعالهم في هذه الحياة قلنا والشريعة الإسلامية وما نزل من قرآن في مكة عن طريق تلك الأمور أزال العقدة الكبرى عند الإنسان فأخبره بمن أوجده ولما وجد وإلى أي شيء سيصير ولذلك عندما وعى المسلمون هذه المعاني كنا اقبلوا على كتاب الله جل وعلا وعلى شريعته المطهرة فكان يتلونه ويحفظونه ويفهمونه ويعملون بما فيه ويحترسون من فصال الجاهليه كما تقدم معنا في أول درس عند أحوال الصحابة الكرام وأثر القرآن فيهم إشوة الكرام فتغيرت أفكار الناس كانوا يبحثون عن درهمات وعن متاع زائل فبدأوا يبحثون عن رضوان الله جل وعلا فطهر القلب فاستقامت بعد ذلك سائر الجوارح هذا التفكير كما تغير طريقة التفكير غيرها الله في العصر المكي فالقرآن ما نزل جملة واحدة إنما نزل كما قلت شيء منه في أول الأمر فيه ذكر الجنة والنار وربط القلوب بعلام الغلو. ثم بعد ذلك نزل الحلال والحرام طريقة التفكير تغيرت ليس من الحكمة أن تنزل آيات ومعلومات كثيرة ليطبقها الناس بعد عشر سنين لا فهذا ليس بكتاب ثقافة ولا طرف فكري إنما هذه عقيدة وهذا منهاج حياة ينبغي أن يبنى هذا الدين في الجماعة وينبغي أن تقوم الجماعة بهذا الدين ولذلك كان يأخذ الله جل وعلا بأيب المؤمنين في العصر المكي رويدا رويدا ليؤسس الإيمان في قلوبهم حتى إذا أمروا بأمر او نهوا عن شيء بعد ذلك يستجيبون أما أن, أن تنزل الأوامر والنواهي وليس في الإمكان تطبيقها في أول الأمر لا على أنفسهم ولا على مجتمعهم فهذا بعيد من الحكمة فطريقة التفكير أيضا تغيرت ما يلزمهم في ذلك الوقت كان الوحي ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم به فيتدارسونه ويفهمونه ويعملون به هم عباد والله جل وعلا ربهم إذن ينبغي أن يطيعوه وأن يفردوه بالعباده وأن يخلعوا عبادة ما دونه الحمد لله يرحمك الله هذا ينبغي أن تؤسس عليه القلوب في العصر الأول فهذا الدين دين الأمة ليس بدين فردي إذا ينبغي أن يبنى الدين في الجماعة وأن تقوم الجماعة على الدين وهذا الذي حصل في العصر المكي ثبت في المستدرك في الجزء الأول في صفحة 35 بسند صحيح على شرط الشلخين أقره عليه الذهبيين والإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ذكر أن الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤت الإيمان قبل القرآن يؤت الإيمان قبل القرآن بنية القلوب على علام الغيوب وما نزل قران كثير ليعمل به في المستقبل وكانت السورة تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عندها كما تتعلمون أنتم القرآن نحن رسخ الإيمان في قلوبنا فعندما تنزل السورة نتعلم ماذا يريد الله منا بهذه السورة فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عندها كما تتعلمون أنتم القرآن ولقد رأيت رجالا بعد أن انتشر الإسلام وتوسع يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يدري أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ينسره نتر الدقل أي ردي التمر فالله جل وعلا غير تفكير الناس في مكه وغير طريقة التفكير إخوة الكرام يقول كثير من عتاتي هذا العصر في هذا الوقت من شياطين الإنس ماذا عندكم في دينكم من حلول لهذه البنوك وماذا عندكم من حلول لمشاكل الناس كأنهم آمنوا بالله جل وعلا ودانوا له بالعبودية وعبدوه حقا وما بقي عندهم في الحياة إلا مشكلة البنوك لتزال وتحل أو المشاكل الاقتصادية إن مجارات هؤلاء في البحث في هذه الأمور سفاها وخروج عن الطريق المستقيم أنت قبل أن تبحث في الأمور الاقتصادية وفي مشاكل الإنسانية في هذا الوقت هل أحكمت أصل الأصول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت عبد له ينبغي أن تفرده بالعبادة حسب ما جاء عنده إذا كان هذا في ذهنك وهو مسلم الحلول يسيرة وهي بين أيدينا لكن إذا ضيعت هذا وفرطت في الواضحات الجليات ثم جئت لتلبس الأمر على المؤمنين والمؤمنات ماذا عندكم من حلول لتشغل المسلمين عن الأمر الحقيقي الذي ينبغي أن يصرفوا أذهانهم وجهدهم إليه وهو تعبيد الخلق لخالقهم وأن يكون الدين كله لله وحده لا شريك له المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية كلها تزول عندما يعلم الإنسان أنه عبد لله جل وعلا وأن الله جل وعلا له عليه حق الطاعة والعبادة في جميع شؤون حياته لكن إذا كان الإنسان على ربه ظهيرا ويظاهر الشيطان في العداوة ثم يريد أن يجرنا بعد ذلك إلى بنيات الطريق ماذا عندكم من حلول في أمور الاقتصاد أو في مسائل الاجتماع نحن أعلم أن نخوض معك في هذه الطرق المعوجة لا بد من إحكام أصل الأصول وهو أنك عبد لخالق إن كنت تقر بهذا وأن شريعته ينبغي أن تحكم في شؤون الحياة فالحلول سهلة يسيرة موجودة هي في متناول ايدينا لكن اذا كنت تضيع هذا فكل حل بعد ذلك لن تأخذ به ولن ترضاه إذا كانوا يؤتون الإيمان قبل القرآن فإذا نزلت السورة تعلموا حلالها وحرامها كما يتعلم من بعدهم القرآن ثم ما الذي حصل لما دخل في الإسلام من لم يدرك العصر المكي صار يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمة لا يعرف أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ينثوره نثر الدقل أي ردي التمر وثبت في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورا جمع حزور وهو الشباب الممتلئ شبابا وقوة ونشاطا ونحن فتيان حزاورا فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا ايمانا ففي القرآن المكي في اول الأمر نزلت الآيات لتربط القلوب بعلام الغيوب فإذا ربطت وينزل القرآن بعد ذلك افعلوا وتركوا واجتنبوا يتعلمون هذا فيزدادون ايمانا لكن الأصل إذا ضاع من القلوب وإذا ذكرت حكما للناس يؤلهون أنفسهم ويعترضون عليه بعقولهم فإذا ليس من الشكمة أن تذكر لهم الأحكام لا بد من أن يبحث معهم في القضية الأولى وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلوات الله وسلامه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إخوة الكرام العصر المكي قام على هذه المعاني الإنسان عبد خلقه الله ينبغي أن يسعى لإرضائه في هذه الحياة لينال رضوانه بعد الممات هذه غايتنا ما أشرفها من غاية وإذا لم تكن هذه الغاية غاية الإنسان والله إن الانتحار إن الانتحار أهنأ له في هذه الحياة من أن يعيش عيشة العجماوات ولذلك ثبت في تفسير ابن جرير وطبقات الإمام ابن سعد عن كعب القرضي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع الأنصار بيعة العقب على أن يهاجر إلى المدينة المنورة وحضر العباس رضي الله عنه وكان لازال على شركه مع نبي عليه الصلاة والسلام يستوثيق لابن أخيه وتسلل الأنصار من مضاجعهم في ثلث الليل وفي وسط الليل إلى المكان الذي وعدوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم تم الاتفاق بعد ذلك على أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليقيم دولة الإسلام في طيبة وطابة فقال عبد الله بن رواحه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط لنفسك ولربك ماذا تريد من حقوق لك ولله؟ لنلتزم بالوفاء بها قال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم وأولادكم لا تخذلوني وانا ساكون غريبا بينكم فإذا جئت إليكم تنصروني، ولا يصل الأعداء إلي وأما الله فله عليكم حق العبادة والطاعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال عبد الله بن رواحة فما لنا إذا وفينا عبدنا الله وحده لا شريك له ونصرناك وما وصل إليك مكروه فما لنا قال الجنة والجنة ليست عاجلة ليست في الدنيا هذه بعد الموت ما لكم على هذا إلا رضوان الله والجنة رحمته يرحم بها الله من يشاء الجنة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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الجنة فقط وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يلقى الأذى من قومه يعرض نفسه على القبائل لينصروه فكان كثير من القبائل تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون ننصرك ونمكن لك وتقوم دولة الإسلام لكن بشرط واحد على أن يكون لنا الأمر من بعدك فيقول لا الأمر لله يضعه حيث يشاء فمالنا لنا إذن آمنا بك ونصرناك وعرضنا أموالنا ودماءنا وأولادنا للبلاء والعناء مالنا؟ يقول الجنة ما لكم على هذا إلا رضوان الله جل وعلا أما أن يكون بيني وبينكم شرط على تحصيل مغنم دنيوي لا وهذا الطريق حقيقة شاق ومكلف لكن عاقبته هنيئة مريبة لأنه لا يدخل معك في هذا الطريق إلا من كان صادقا يريد الله والدار الاخره وأما إذا أعلنتها وطنية فسيتجمع حولك الوطنيون ثم سرعان ما يتفرقون وإذا أعلنتها قومية فسيجتمع إليك أهل العرق ثم سرحان ما يتفرقون وإذا أعلنتها دعوة للإصلاح ولمطالبة الحقوق المستضعفين والفقراء فسينضمون اليك لكن الدعوة بعد ذلك سيقضى عليها كما هو حال الدعوات الهدامة التي قامت قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته دعوات هدامه كثيرة كانت تقوم حول وطنية مزيفة وقومية منتنه وحول إصلاحية جزئية كلها تتلاشى ولا يبقى لها خبر والحق بعد ذلك ثابت ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فهذا الطريق شاق لكن عاقبته هنيئة مريئة مثمره نافعه الأمر لله يضعه حيث يشاء وما أظن أنه كان يخطر ببال أحد أنه سيلي أمر المسلمين بعد نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام رجل من بني تيم وبعده رجل من بني عدي وبعده رجل من بني شمس وبعده يا رجل من آل النبي عليه الصلاة والسلام علي ما أظن أن هذا كان يخطر ببال أحد من المسلمين الأمر لله يضعه حيث يشاء إخوة الكرام فلا بد من ربط القلوب بعلام الغيوب في سوره لقمان التي سنتدارسها انزل الله فيها في العصر المكي قبل ان ينزل تحريم الخمر والزنا أنزل تحريم الغناء سبحان الله الغناء حرم في مكه قبل الخمر نعم لان ضرر الغناء اعظم من ضرر الخمر فالغناء قرآن الشيطان وإذا عشعش عش في القلب وفسد هذا القلب فلن يدخله نور القرآن بعد ذلك ولا يجتمع قران الرحمن وقرآن الشيطان في قلب أبدا القلب لا بد من أن يطهر من الساعة الأولى كما لو أردت أن تزرع ارضا لا بد من تنقيتها من الشوك والحجارة والبلاء ثم بعد ذلك تبذر فيها البذر ليؤتي ثماره وأكله الغناء يحرم في العصر المكي والخمر متى حرمت؟ حرمت بعد فتح مكة في العام الثامن أي بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام بواحدة وعشرين سنة بقي المسلمون يشربون الخمر ومحمد عليه صلوات الله وسلام ورسول الله واحدة وعشرين سنة بعد بعثته ثم نزل التحريم قبل وفاته بسنتين عليه صلوات الله وسلامه فلما نزل قول الله فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ولا تردد في ذلك على الإطلاق القلوب طاهرة فالغناء في العصر المكي يحرم لأنه يفسد القلب وهو أعظم سوقا إلى الفواحش والمنكرات من الخمر أما الخمر فذاك داؤه عارض عندما يشرب يفقد عقله وإذا فقد عقله غاب عن وعيه فإذا رجع إلى صحبه صار بعد ذلك في حال الكمال والرشد بخلاف الغناء متى ما عشعش في القلب فسد القلب فصار الإنسان شيطان المريد ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما يقول لمؤدب اولاده ومعلمهم ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الغناء الذي بدايته من الشيطان ومآله إلى سخط الرحمن أول شيء تغرس في قلوب النش في قلوب هذه الأولاد هؤلاء الأولاد عندما تعلمهم علمهم بغض الغناء والنفور منه بدايته من الشيطان ومآله سخط الرحمن وحقيقه إذا ألف القلب الغناء والموسيقى فقد ضرب الران عليه فلا يعي بعد ذلك كلام الله ولا ينتفع به وعندما يقرأه ينثره نثر الدقل كما هو حال المسلمين في هذا الحين وصل الانحطاط والبلاء والضلال أن مادة الموسيقى تقرر على أولاد المسلمين في السنة الأولى الابتدائية فما بعدها سبحان الله وقد أجمع الفقهاء عن بكرة أبيهم أنه لا يجوز استئجار المغني ولا يجوز أن يعطى أجرة ليعلم النشأ الغناء والموسيقى فهذا حرام وسياتينا البحث في أمر الغناء عند قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين إذا اشترى له الحديث وعكف على الغناء ماذا يكون حاله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وهذا الآن هذا الحال ليس وحال النضر بالحارس الذي كان يعكف على الغناء ويحضر المغنيات ليغني له هذا حال الدعاة الذين يستمعون الغناء في هذه الأيام كم من رقيع يحسب على الأمة الإسلامية أنه من الدعاة وأنه من المصلحين المجددين يقول بكل وقاحة وبذاءة إنه يسمع الموسيقى لكن الموسيقى الهادئة لكن الموسيقى الهادئة سبحان الله العظيم قرآن الشيطان وسخط الرحمن فيه هدوء الموسيقى الهادئه ماذا كان أثر السلوك فيه إن أردت أن ترى قول الله جل وعلا جليا واضحا فانظر إليه وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها تراه يتلبس بخصلة من, خلاص من خصال الجالية هو من الدعاة الكبار تقول له يا عبد الله لما لا تعفي لحيتك من الكشور. دعنا من القشور دعنا من القشور الامه الإسلامية في مشاكل والرقاب تضرب وأنت لا تبحث في هذا وإذا تتلى عليه آياتنا واللا مستكبرا كان من يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم حج نسائك وبناتك العبرة بالقلب لا بالظاهر سبحان الله كان قلوبكم أطهر من قلوب الصحابة حتى أبحتم لأنفسكم التحلل الظاهري بحجة أن قلوبكم طاهرة هذا قوله الداعي فليست خاصة النظر عموم لفظها يشمل كل من عرض عليه أمر من أمور الشر فأعرض عنه بحجة أن قلبه طاهر وذاك وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم وماذا يرتجى من إنسان لا يعرف في حياته إلا الغناء وقلة الحياء حقيقة لا يتوقع منه إلا هذه الأجوبة الفارغة والاعتراض على دين الله جل وعلا إذن الغناء يحرم في العصر المكي والخمر لا تحرم إلا قبل وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام بسنتين ثماني سنين الصحابة يشربون الخمر في المدينة وحمزة أسد الله وأسد رسول عليه صلى الله ومعه كبار الصحابة يستشهدون في أحد والخمر في بطونهم ولا يضيرهم ذلك ولا يضرهم عند الله جل وعلا فكانت في حكم الإباحة وما نزل تحريمها ولو شهدوا قول الله فهل أنتم منتهون لقال انتهينا أما أنه يوجد عكوف على غناء وبذاء بحيث تتربى القلوب على الخنا والفحش ويصبح فيها ظلمه فلا ثم لا إذا القران المكي كان يدور على هذا المحور هذا الخالق رب العالمين وهذا المخلوق هذا مخلوق ضعيف فقير وذاك اله قوي كريم جليل ينبغي لهذا الفقير أن يلتجئ إلى هذا الغني وينبغي لهذا الضعيف أن يعبد ذلك القوي وأن يفرده بالعبادة وحده لا شريك له وأن يحكم شرعه في جميع شؤون حياته القرآن المكي كان كله يدور حول هذا فالعبد سيؤول إلى ربه بعد ذلك ليحاسبه على أعماله عباد الله القرآن المكي كله دور حول هذا إعلام الإنسان بحقيقة إعلام الناس بحقيقة أنفسهم وإخبارهم بصفات ربهم جل وعلا ومن عرف نفسه عرف ربه ومن عرف ربه عرف نفسه وإذا التبس الأمر على الإنسان فجهل نفسه فهو لربه أجهل وإذا جهل ربه فهو أيضا جاهل في أمر نفسه ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وهذه الجملة هذه الحكمة من عرف نفسه عرف ربه ليست من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هي من الحكم المأثورة عن العلماء الصالحين وقد نص الإمام النووي في فتاويه في صفحة ثلاث وسبعين ومئة أن هذه اللفظة لا تعرف عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهكذا الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء السادس عشر صفحة تسعين وأربعين وثلاثمائة والإمام الزركشي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة نعم هذا من كلام يحيى الرازي كما قال الإمام الزركشي وورد الأثر في الحية من كلام سهل بن سعد سهل بن عبد الله التستري سهل بن عبد الله التستري وورد الكلام عنه في الحية في الجزء العاشر صفحة مئتين وثمانية كان يقول من عرف نفسه لربه عرف ربه لنفسه من عرف نفسه لربه ينه مخلوق لله عرف ربه لنفسه أي أن الله ربه ورب كل شيء سبحانه وتعالى من عرف نفسه عرف ربه والإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مداري السالكين في الجزء الأول صف سبعين وعشرين وأربعمائة بحث في هذه الجملة بحثا طيبا بعد أن أخبر أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال تروى أيضا في الكتب السابقة أن الله يقول لبني آدم لبني آدم اعرف نفسك تعرف ربك اعرف نفسك تعرف ربك وبحث الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في معنى هذه الجملة وقال معناها صحيح وتحمل على ثلاثة أمور إما أن تكون من باب الضدية أو الأولوية أو من باب النفي في مدارج السالكين في المكان الذي أشرت إليه في الجزء الأول صفحة 27 و 400 فإذا كان من باب الضدية لا تقدم معنا فأنت فقير يقابل هذا ويضاد غنى الرب الجليل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أنت جاهل والله عالم أنت عاجز ضعيف والله جل وعلا قوي قدير إذن برد الضيئة فالصفات النقص فيك يقابلها صفات الكمال في الله جل وعلا من عرف نفسه لأنه فقير ضعيف عاجز سيموت عرف الله بضد ذلك والمعنى الثاني لهذه الجملة المباركة يقول معناها بالأولوية من عرف نفسه عرف ربه أي إذا كنت ترى أنك قابل لصفات الكمال وتتصف بالعلم والرحمة والحكمة والقدرة والغنى على حسب ما يناسبك وما يليق بك فالله أولى بالاتصاف بهذه الأمور منك على حسب ما يناسبه ويليق به سبحانه وتعالى فإذا كان العلم كمالا فيك فالله جل وعلا يتصف بهذه الصفة من باب أولى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى وإذا كان الغنى كمالا فيك فالغنى في الله جل وعلا كمال ويتصف به من باب أولى وهكذا القوة من باب الأولوية ما ثبت لك من كمال فالخالق أولى به والثالث أن معنى هذه الجملة محمول على النفي من عرف نفسه عرف ربه وأنت لا يمكن أن تعرف نفسك وما فيك من أسرار وعجائب لا يمكن أن تقف عليها والروح التي فيك أنت وأهل الأرض وجميع المخلوقات عاجزة عن إدراك كلها وحقيقتها ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فإذا كنت عن معرفة نفسك وعن إدراك نفسك وعن إدراك الأسرار التي فيك عاجز فأنت أعجز وأعجز عن إدراك حقيقة الذات الإلهية وحقيقة صفات رب برية ليس مثله شيء وهو السميع البصير وقد ألف الإمام السيوطي عليه رحمة الله حول هذه الجملة كتابا سماه القول الأشبه في بيان من عرف نفسه عرف ربه القول الأشبه في بيان من عرف نفسه عرف ربه والرسالة مطبوعة في ضمن الحاول الفتاوى للإمام السيوطي في الجزء الثاني صفحة ثمانٍ وثلاثين ومائتين. إذا القرآن المكي كان يعرف الناس بحقيقة أنفسهم كما يخبرهم بما يتفه به ربهم جل وعلا. وهذه الجملة من عرف نفسه عرف ربه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن من قول عن يحيى ابن معاذ الرازي وعن سهل بن عبد الله التستري سهل من أئمة هذه الأمة الصالحين في سنة ثلاث وثمانين قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة في الجزء الثالث عشر صفحة سبعين وثلاث مائة شيخ العارفين له كلمات نافعة ومواعظ حسنة ومن مواعظه وكلماته النافعة أنه كان يقول أمس مات وغدا لم يولد واليوم في النزع هذا حال الدنيا امس ما هو قبل اليوم وهو يوم السبت مات وغدا الاثنين لم يولد وهل تدركه ام لا العلم عند الله واليوم في النزع يلفظ انفاسه دقيقه بعد دقيقة وثانيه بعد ثانيه ليخرج هذا اليوم كما خرج امسي امسي مات وغدا لم يولد واليوم في النزع ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها ومن تواضعه وإجلاله لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى الإمام أبي داود صاحب السنن سنن أبي داود ذهب إليه وقال أريد أن تخرج لسانك الذي تحدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعلام قال حتى أقبله فأخرج له أبو داود لسانه فقبله إجلالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام سهل بن عبد الله التستري كان يقول للمسلمين إذا استطعتم أن تلقوا الله بالمحابر أي في طلب الحديث ففعلوا هذه الأقلام لا تفارقوها حتى تلقوا الله وهي معكم لا تفارقوا هذه المحابر وكان يقول لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن جميل حكمه كان يقول أمور البر يفعلها الصالح والطالح، لكن المعاصي لا يتركها إلا صديق. أمور البر يفعلها الصالح والطالح، لكن المعاصي والمخالفات لا يتركها إلا صديق. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فالنهي ينبغي أن يترك يصلي الإنسان في جماعة ثم يذهب إلى الغناء فماذا استفاد من صلاته إذا لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلى بعدا امور البر يفعلها الصالح والطالح وأما المعاصي فلا يتركها إلا الصديق وكان يقول من سره أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء ومن كلامه أول الحجاب الدعوة فإذا أخذوا في الدعوة هلكوا أي أن يدعي الإنسان أنه وأنه وأنه وأنه أول الحجاب الدعوة فإذا أخذوا في الدعوة هلكوا. هذا العبد الصالح هو الذي يقول من عرف نفسه لربه عرف ربه لنفسه إذا علم الإنسان أن القرآن كلام الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه هو عبد الله فعليه إذن أن يعبد الله حسب ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام لا يتصور من هذا الإنسان إذن خروج عن منهج الله وعن شريعة الله فلا يؤله عقله ولا يقلد ويتبع غيره ليفلسف الضلال ويجعله من شريعة ذي العزة والجلال لا ولا اقول إنه معصوم لن يقع في معصية لا ثم لا لكن شتان شتان بين معصية تنقله إلى حظيرة الكفر عندما يؤله عقله ويجادل رده أو يستحسن النظم الوضعية ويبررها بالحيل الشيطانية شتان شتان وبين أن تغيبه نفسه فيقع في نظرة محرمة أو في شهوة محرمة في بعض الأوقات شتان شتان ليس المؤمن بمعصومه لكن لا يمكن للمؤمن أن ينحرف عن منهج الله بحيث يفضل غير شريعة الإسلام على الإسلام أو يرى أن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان لا كيف يصلحوا ويتأتى من المؤمن هذا إذا علم أن الله خالقه وخالق كل شيء وهذا كلامه وهو عبد الله وهذا المخلوق لا يصلحه إلا شريعة خالقه لكن إذا وقع في هفوات المزلات هذا على حسب ما تقتضيه الجميلة الإنسانية والطبيعة البشرية فلا من دائرة الإيمان إيمانه يجذبه صية غلبته فيها نفسه ثابت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري والحديث رواه أبو يعلى أيضا في مسنده والحديث في المسند كما قلت في الجزء الثالث صفحة خمسين وخمسين وثمانين وثلاثين وقد نص الإمام الهيثمي على أن إسناد الحديث صحيح ورجاله ثقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في اخيته يجول ثم يرجع وهكذا المؤمن يسهو ثم يرجع فاطعموا طعامكم الاتقياء واولوا معروفكم المؤمنين مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته والاخيه هي الحلقة التي تدق في الجدار ويربط بها الفرس لئلا يشرد ولئلا يفلت ولئلا يهرب فالفرس ما دام مربوطا في الاخيه لا يستطيع الشرود ولا الهرب، لكنه يجول هنا وهناك وهناك ثم بعد ذلك الأخية تجره إذا أراد أن يخرج عن الإطار المحدد له لا يستطيع، الاخيه تمسك، وهكذا المؤمن. لا يخرج عن شريعة ربه بحيث يتعالى على الله ويستحسن غير شرع الله لا يتصور هذا من المؤمن قطعا ليس معنى هذا أنه معصوم لا يجول أحيانا هنا وهناك لكن الإيمان يجره بعد ذلك كمثل الفرس في اخيته يجول ثم يرجع وهكذا المؤمن يسهو ثم يرجع إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون طائف يطيف عليهم ولا يسكن في قلوبهم يتذكرون فإذا هم مبصرون وهكذا المؤمن يسهو ثم يرجع فأطعم طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين هذا المعنى رسخ في, القلوب في قلوب المؤمنين في العصر المكي فما كان يتصور من مؤمن شهد العصر المكي أن يستقبح شيئا من شريعه الله ولا أن يستحسن شيئا من أعراف الناس وأوضاعهم وعاداتهم إذا لم ينزل بها شرع ووحي ويقرها وما كان أحد يعرض دين الله على رأيه ولا على عرفه ولا على أوضاع الناس ليرى هل هذا يتفق أم لا فإن اتفق اخذنا به وإلا طرحنا هذا ما كان يخطر بباله. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وكان أحدهم إذا دعا إلى دعوة جاهلية أراد أن يخرج بها عن إطار الشريعة الإسلامية قالوا له لفظا في منتهى الخشون ليقف عند حده كما تقدم معنا أن واحدا منهم كانت إذا نفسه خرجت إلى شيء من خصال الجاهلية كما حصل في أبي ذر رضي الله عنه يطهر نفسه بمطهر شديد لألا تفكر نفسه بالعودة إلى ذلك الفعل القبيح هذا أبو سفيان عندما عرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام في فتح مكة واقر أبو سفيان أن اللات والعزة وهبل ما أغنت عنهم شيئا وأن الاله الحق والله الذي لا إله غيره قال له أما أنا لك أن تؤمن قال كيف أفعل بالله والعزة ورثتها عن ابائي وانا أعظمها ليس منها فائدة لكن كيف أفعل بها فقال له عمر اخرا عليها لازلت تنتظر اللات والعزة اخرا عليها لازلت تتحدث عن اللات والعزة ودعا مرة كما في المسند بسند صحيح بعض الناس إلى شيء من خصال الجاهلية والافتخار بالأنساء والتفرقة بين المؤمنين الذين آخ الله بينهم فجعلهم إخوة متحابين إنما المؤمنون إخوة فدعا ذاك إلى قومية وهذا إلى وطنية كما هو الحال في هذه الأيام فبعض الناس ذكر نسبه وأراد أن يفتخر فقال له أبي بن كعب كما في المسند أعضد أي رأبيك لا زلت تتحدث بخصال الجاهلية المؤمن إذا وقع في زله يقع في زلة لكن لا يصل به الأمر إلى أنه يخرج عن منهج, عن منهج الإسلام فيفرق بين المسلمين أو يستحسن غير شريعة رب العالمين شهو غلبتك احيانا فنظرت نظرة محرمة بشر تتوب إلى الله أما تاتي لتدعونا إلى خصال الجاهلية والتفاخر بالأحساب والأنساب قال عليه الصلاة والسلام من تعز بعزاء الجاهلية هذا قاله أبي بن كعب في المسند فأعضوه بهن أبيه ولا تكنه أي لا تكنن لا تقل كنايه اللفظ الصريح كما قاله أبي بن كعب أعضد كذا بلا كناية أنت تدعو إلى جاهلية في حال وجود الشريعة الإسلامية وطواغيت الأمة العربية لن بغي أن يقال لهم في هذه الأيام أعبدوا أنتعة آبائكم الذين يدعون إلى وطنية ما أنزل الله بها من سلطان وفرقوا بها بين المؤمنين أعبد ولا تكني إذن لا يتصور لمسلم ان يخرج عن ذلك المنهج بحيث يعرضه على عقله او يستحسن غير شرع ربه يستحسن غير شرع ربه هذا لا يمكن ابدا لكن ماذا حصل بعد ذلك في الناس الذين لم تربى قلوبهم تربية مكية لنرى أحوال احوال الامه الاسلاميه في هذا الوقت سنف يدعو الى اتباع الغرب إلى اتباع الملحدين اتباعا اعمى ويقول الأمة لا يمكن أن تنهض ولا أن تتقدم إلا إذا اتبعناهم فنحن عال عليهم من هذا الجنس السافل الساقط الذين ينتسبون إلى الإسلام ويعدون من الأمة الإسلامية الخبيث طه حسين الذي هلك سنة ثلاث وتسعين 300 و يعني من قرابة عشرين سنة وليس كذلك أو سبع عشرة سنة طه حسين ولو قلنا طه الشين لكان أولى هذا الخبيث يقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر ينبغي أن نأخذ بالحضارة الغربية بخيرها وشرها حلوها ومرها ما يحمد منها وما يذم وما يحب وما لا يحب نحن تبع فقط ولا يمكن للأمة أن تتقدم إلا بهذا أن تكون تبعا لهؤلاء سافل الآخر بهذه الأمة شيخ أزهري ذهب مع بعثة أرسلت إلى باريس ليعرهم وليوجههم وليربط قلوبهم بالله لئلا يذوبوا في الحضارة الغربية ذاب المربي قبل أن يذوب من سيربون ذاب المربي يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد رفاع الطهطان في سنة 1290 لما ذهب إلى هناك له عمة وجبة لعل كمها يسع إنسانا لو دخل فيها محافظة على زيه القديم فتن في الحضارة الغربية ومراقصة النساء ثم جاء بعد ذلك لينقل تلك القاذورات إلى مصر ألف كتابا سماه الإبريز في تلخيص باريس هذا ذهب خالص نلخص به المدنية الغربية هناك وألف كتابه المرشد الخائن الذي سماه المرشد الأمين تعليم البنات والبنين وقرر في هذا الكتاب أنه لا بد من تبعية الغرب لنر... لنرتقي ولنتقدم وعليه فلا ينبغي أن نعد الخلط بين الذكور والإناث حراما ولا المراقص بين الطلاب والطل... والطالبات عشقا إنما هذا نوع من التقدم والتطور في هذه الحياة ينبغي أن نسلكه شقي آخر طاهل... شقي آخر القوصي القوصي لا إله إلا الله في كتابه أسس الصحة النفسية ودراسات سيكيولوجية نشرها أن الأمة لا تنهض ولا تتقدم إلا إذا تبعت الغرب ثم قال لقد بدأ يفشو في هذه الأيام وينتشر بين الناس في مصر أن الأبوين عندما يدخلون الحمام يستحمون ويغتسلون يتركون باب الحمام مفتوحه ليراهم ابناؤهم ليراهم الجيل لان لا يحصل عند الجيل كبت ولا عقد نفسيه ولا تف تساؤل واستفسار عن أمور مغيبه وقال هذا ينبغي أن يشيع بين الناس وهي خطوه تدل على رقي ووعي لا يعيش الجيل في تساؤل ماذا يوجد تحت الثياب الابوان يغتسلان والأولاد ينظرون إليهما لا بد اذا من التبعيه المطلقه ووصل الأمر بمحمد إحسان المحامي انه أنه يقول مخاطبا لفرنسا لولاك ما عرف الإنسان قيمته لولاك ما أصبح الإنسان إنسانه لولاك ما عرف الإنسان قيمته لولاك ما أصبح الإنسان إنسانه تقليد اعمى هذا لا يمكن أن يصدر من قلب ليس أقول فيه ذرة إيمان كان فيه في يوم من الأيام ذرة إيمان والله لا شك, لا شك في كثر وردة وزندقة وإلحاد منباحة وتلفظ بشيء من ذلك دين الله يطرح وهذا المخلوق لا يتقدم إلا إذا صار ذنبا لجورج بوشت فقط إذا صرنا أذنابا لهؤلاء نتقدم وإذا أخذنا بنظام خالقنا نتأخر ونشقى والأمة لا تتقدم إلا بالتبعيه المطلقة إن التقليد من صفات القرود ليس من صفات البشر فلو كان لنا شأن لأنفنا أن نقلد أولئك في هذه الرذيلة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أولن يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتع عليهم سبحان الله عندما أدرك العرب ما في القرآن ورب تربية مكية تقدم معنا لبيد الذي هو اشعر الشعراء بعد أن أكرمه, الإسل... أن أكرمه الله بالإسلام ما قال شيئا من الشعر وكيف يقول الهذيان مع, مع كلام الرحمن إلا بيتا واحدا الحمد لله إذا لم يأتني أجل حتى اكتسيت من الإسلام سربالا وهو أشعر شعراء العرب ونحن في هذا العصر لا نتقدم إلا إذا تبعنا أولئك أنا أقول لهؤلاء الذين لعنهم الله ومسخ قلوبهم إن الأمة الإسلامية في تبعيه الآن وتقليد اعلى من سنين وشريعة الله نحيت في مجال الحكم وفي نظام الحياة بين الناس فما الذي جناه الناس ما جنوا إلا الذل والعار وما لهم عند الله من الدمار أعظم وأعظم لا يتقدم الناس إلا بهذا التقليد الاعمى هذا صنف صنف آخر ظاهره, ظاهره أخف وطأة من هؤلاء لكن حقيقته أخصبت وأشنق أتوا إلى مبادئ الكفر وإلى أنظمة الكفر فخلعوا عليها ثوب الإسلام أولئك استعد استعلوا بعقولهم على ربهم وقالوا نظامك لا يصلح إنما نظام جورج وليمين وغيرهما من الملعونين هو الذي يصلح لهذه الحياة استعلوا بعقولهم على الله وكان الكافر على ربه ظهيرا أما هذا الصنف الذي ما ربي تربية مكية لا ما استعلى في الظاهر بعقله على ربه لكن أتى إلى تلك القاذورات وخلع عليها لباسا شرعيا فأدخل الكفر في الإسلام وجعل الكفر ضلالا وقام بهذا أناس كثيرون في هذه الأيام من جلتهم الباقوري الذي كان له شأن وولي وزارة الأوقاف في فترة من الفترات همه أن يؤلف بين شرع الشيطان وشرع الرحمن على حساب شريعة الرحمن فالمرأة تخرج للبحر تسبح بالملابس القصيرة إذا لابد لها من فتوى بأن ما هي عليه يوافق الشرع. المسألة سهلة. وهذه الحال الغربية المتهتك بدلا أن نقول حالة متحضره ولا داعي لأن نقول حلال وحرام دعونا من الإسلام لا نقول هذه الحال من الإسلام. يفتي كما في مجلة الاعتصام بأن خروج النساء إلى البحر بهذه الحال ليسبحنا مع الرجال والنساء. يجوز لهن في هذه الحالة أن يقصرن وان يجمعن ولا مانع ان تصلي بالمايوه على شاطئ البحر قصرا وجمعا الاقدام مكشوفه والصدر مكشوف والعورات المغلفه باديه ليته قال تصبح امامه ايضا لتكتمل الصلاه الشيطانيه هي ليست صلاه رحمانيه هذا حال شيخ يدعو إلى هذا يأتي لقاذراتي الكفر فيخلع عليها ثوب الإسلام أيها الشيخ الذي أفضيت إلى ما قدمت هل المرأة التي ستذهب إلى شاطئ البحر وتسبح بالمايوه مع الهمج الخليط هل هذه الآن بحاجة لفتوى شيطانية هل ستصلي وتجمع وتقصر وهل هي الآن تعرف الصلاة والجمع والقصر ولما هذا التلاعب بدين الله وصل به الشطط أن الاختلاط بين الذكور والإناث بين الرجال والنساء بين الجيران بين الأصدقاء والصديقات كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعله وكان لا يذهب لوليمة إلا بعد أن يأخذ امنا عائشة لأجل أن تصبح السهرات مختلطة دلال لكن باسم الشرب وقد اجتمع مرة. ذكور وإناث في مكان يجتمعون فيه من أجل المحاضرات والدعايات فقام شيخ أزهري شيطان وألقى خطفته على عادة الطراز الأرض سيداتي آنساتي ثم بعد ذلك قال لا أريد أحد أن يستنكر علي فعلي وأنني كيف بدأت بالنساء قبل الرجال لا هذا أسلوب شرعي والله أمر به في كتابه أن نبدأ بالنساء قبل الرجال سبحان الله هذا سنة شرعي هذا مأخوذ من الحضارة الغربية الغوية عندما عبد المرأة من دون رب البنية سيداتي انساتي سادتي هذا من كتاب الله قال نعم يقول الله في صورة الشورى لله ملك السماوات وأرض يقول هذا مأخوذ من القرآن والدليل على هذا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور فقدم الإناث على الذكور أكمل الآية يا أعمى البصيرة أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم الخدير ثم هذه الآية لفتت نظرك ومئات الآيات ما لفتت نظرك ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات قانتين والقانتات عشرين وصفا عشر للذكور والاناث يبدأ بالذكور ثم ختم الآية فقال أعد الله لهم ما قال لهن أيضا لهم فأدخل ضمير الإناث في ضمير الذكور تبعا من باب التغيير أعد الله لهم مغفرة وأجر كبيرة ما نفت نظرك هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة الله جل وعلا يقول في الكتاب: وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طرية وتستخرج منه حية تلبسونها لم يقل تلبسها نسائكم مع أن حية البحر وهي اللؤلؤ لا يجوز أن يلبسها الرجال وهذا من ذلة النساء فالذي يلبسها النساء لما أضافها إلى الرجال تلبسونها هذا أسلوب قرآني يعلمنا ربنا جل وعلا عفة اللسان عندما نتحدث عن أمر النساء فالمرأة كما أنها تخفي حليها عندما تلبسه فنحن لا نضيف لبس الحلي إليها إنما نضيفه لزوجها تلبسونها أضيف اللبس إلى الرجال معنا الذي يلبسه النساء سترا لهن كما أمرت هي بستره عندما تلبسه نحن نسترها فلا نضيف هذا اللبس إليها وهذا الرقيع في هذه الاجتماعات الغويه سيداتي آنساتي سادتي كيف هذا الاسلوب الغربي الشيطاني قل هذا مأخوذ من القرآن الذين أسسوا المدرسة العقلية في هذا الوقت وأفسدوا دين الله عندما أفسدوا الأزهر وغيره الطاغوت الأول جمال الدين الأفغاني وربيبه الذي كان يستقي من لبنه الخبيث النجس محمد عبده لبن النجس يستقي منه هذا الإنسان وأسس المدرسة العقلية قوامها أن شريعة الله تعرض على عقول البشر لنؤلف بين العقل البشري وبين شريعه الله فإذا كانت شريعة الله لا يقرها العقل ينبغي أن يضرب العقل هذه الشريعة حتى يطوعها لعقله سبحان الله الحياة تعرض على الشريعة لتصلحها الشريعة عكسني الأمر نعم الحديث نزول المسيح متواتر زادت على خمسين حديث وصلت إلى سبعين حديث وقرر الله نزوله في كتابه فقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وأخبر الله أنه ما قتله اليهود إنما قال بل الله إليه هذا لا يتناسب مع عقل اصحاب المدرسة العقلية وعلى رأسهم المخرف محمد عبده اذا شريعة عقل نضرب الشريعة لتدخل بعد ذلك تحت اطار العقل كيف يفعل يقول ان الاحاديث فهي احاديث احاد لا يخذ بها في الاعتقاد اضربها برجلك كما يضرب الصبيان الكرة باقدامهم تهين ولو ولو سلمنا بصحتها فالمراد من المسيح يقول هذا إشارة إلى النور والخير الذي حصل بالإسلام وبعثه نبينا عليه الصلاة والسلام وليس مسيح وهو عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان والمسيح الدجال هذا رمز للخرافات والدجل كما أنه عند السافر الرقيع مصطفى محمود تقدم معنا المسيح الدجال رمز لاي شيء للتكنولوجيا والاختراعات العصرية وهذا شيء فاعل أيضا من أصحاب المدرسة العقلية كل واحد يلعب بدين الله كما يريد لأن الإله الأول هو العقل والحضارة الغربية فلا بد إذن من تطوير الإسلام لعقل الإنسان إذا هنا المراد من الدجال هذا رمز للدجال والخرافات التي زالت بمجيء إسلام طيب وايه القران ماذا تفعل بها بل رفعه الله اليه وانه سينزل قال الامر سهل سهل بل رفعه الله اليه هذا رفع مكانه لا رفع مكان اي رفع الله مكانه عيسى فجعله من المقربين عنده ولم يرفع بدنه الى السماء عندما اراد اليهود قتله طيب ماذا فعل إذن بعيسى الله يقول وما قتلوه وما صلبوه يقول ما قتل لكنه خرج متنكرا الى بلاد الهند ومات هناك وقبره معروف في الهند ثم أنه رفع إلى السماء سينزل في آخر الزمان هذه خرافة سبعون حديثا ما وصلت لدرجه التواتر إذا لم تكن حديث المسيح متواتره فلا متواتره في حديث نبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن تلعب بها إلى هذا الحد إذا صح النص وما استطاع أن يرده يتلاعب فيه ويؤوله وإذا أم ان أن يرده ضربه برجله هذا دين هذا دين هذا أركان المدرسة العقلية من هذه المدرسة ومن مستنقعها الآثم يستقي محمد الغزالي الذي له شان ويطنطن بأمره في هذه الأيام هو من أتباع المدرسة العقلية ويستقون منها انظر لهذا الإنسان إلى شيء من هواسه من جملة هوسه الكثير الوفير موضوع المرأة لو بحث هذا الإنسان في المرأة على حسب نصوص الإسلام والله إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر إذا لم يقصد الهوى والضلال لكن البحث مثلا على هذه الساكلة أما في كتابه من هنا نعلم في صفحة 161 عندما بحث في طبيعة المرأة وأن الإسلام ما أباح أن تكون المرأة قاضية ولا وزيرة قال هذا هو مطابق الحكمة يقول ولذلك إذا أردنا أن نكلف الإسلام بأن يعين النساء قاضيات ووزيرات فهذا ظلم للطبيعة وافتيات على المصلحة ثم قرر هذا بأمرين الأمر الأول قل المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود وهي على نصف شهادة الرجل في غير ذلك فكيف يصلح قضاؤها فيما لا تقبل فيه شهادتها إذا لا يصلح أن تكون قاضي الأمر الثاني الرجل قوام وله صفه القوامة على المرأة في المجتمع الصغير وهو البيت فكيف تكون المرأة قوامة على الرجل في القضاء وفي المحكمة هذا بحث طيب هذا حكم الله لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء ولا أن تكون وزير ثم قرر هذا بكلام كثير لبعض المتطورات من جملتهن عزيز عباس عصفور التي استغلت في النيابة فترة وعلق على كلام وزير الداخلية عندما جعل عددا من النساء مسؤولات في محاكم لاستئناف نائبات علق على هذا بكلام العصريين وأن ما جاء به الإسلام حسن لأن العصريين والعصريات يقرون هذا ينافي طبيعة المرأة إذن حسن لأن العصريين والعصريات يقرون طيب عرف سيتغير طغط الواقع بعد ذلك يقول مرأة ينضغي أن تزاول القضاء إذن نحك بعد ذلك هذه النصوص وننحتها ونضربها لتخضع لطوعنا ولتلاعبنا يقول في كتابه, كتابه سر تأخر العرب والمسلمين أنا اجوبك عن السر يا أخي الكريم سر تأخر العرب والمسلمين أمران وهما إذا صلحا صالح الناس وإذا فسدا فسد الناس العلماء والأمراء هذا هو سر تأخر العرب والمسلمين علماء مهوسون يريدون أن يخبعوا شرع الحي القيوم لعقلهم المزنون هذا سر تأخر العرب والمسلمين حكام يديعون دين الله بأقل من ثمن العنز ويستنجدون بمن غضب الله عليه ولا يلجأون إلى الله القوي العزيز الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون نحوا شريعة الله من الحياة وأتوا بقوانين مستوردة من هنا وهناك سبب تاخرنا هذين الامران وسبب فساد الحكام فساد العلماء فلو صلحنا لصلحت الحياة لكن لما وجد في الأمة أمثال هؤلاء من أصحاب المدرسة العقلية وغيرهم حصل هذا في هذه الحياة ما حصل. هذا هو تأخر. يقول في هذا الكتاب: يجوز للمرأة أن تلي أي منصب من قضاء وغيره. ما عدا الخلافة تصبح قاضية ووزيرة ونائبة وكل شيء. لكن لا تكون خالفة فقط أي رئيسة دوله طيب أيننا ذكرته في الكتاب السابق؟ من هنا نعلم بأنه لا يجوز أن تكون قاضية. وقررت هذا بأمرين وبكلام عصري عزيز عباس عصفور. جاء بعد ذلك إلى مرحلة أخرى في كتابه السنة النبوية بين المحدثين والفقهاء في صفحة 57 فقال يجوز أن يتولى السلطة أكثر واحد في الأمة رئاسة الدولة ذكر أو أنثى وليس في الشريعة ما يمنع يكون خليفة المسلمين امراه لا حرج في ذلك على الأطلاق ثم جاء لحديث النبي عليه الصلاة وقال لا يفلح قوم ولوا أمره امرأ في صحيح البخاري ضربه بالرجل الان ما ايسره وما أسهله ما دام الإله هو العقل وتطويع الدين للحضارة الغربية فماذا ستقول في هذا الحديث؟ قال هذا له معنى عندي ما سبقه إلى هذا المعنى إنس ولا جان ما هو معنى الحديث عندك؟ قال هذا سيق فيبنا في خاصة وهي أن عروش كسرى عندما كانت تتهاوى وتسقط وبلاد كسرى تفتح والفتح الإسلامي يدخلها ونور الله يشع فيها ولا أسرة كسرى بنت كسرى عليه شاكمة فبلغ هذا للنبي عليه الصلاة فقال لا يفلح قوما ولو أمرهم رأى أياد في مناسبة خاصة وأن هذا لا يغني عنهم الفتح الإسلامي سيزيل هذه الحواجز هذه المرأة لا يستطيع أن تقف امام قوة الإسلام أما لو كان بدل ابنة كسرى جولد مائير أو تاتشر كما يقول هو أو أندير غاندي عليهن لعنة الله أو فيكتوريا أو مشاكل هذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لو كانت جولد مائير بدل ابنة كسرى خليفه لما قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم رأي لما كل هذا الانهزام؟ يقول لنصون ديننا أمام الحضارة الغربية ولا نقول إن الإسلام امتهن المرأة وأي امتهان للمرأة عندما جعل ربنا جل وعلا لكل من الذكر والانثى وظيفة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا تسعد المرأة إلا بوظيفتها ولا يسعد الرجل إلا بوظيفتها هذا صنف إخوة الكرام هؤلاء سنفن أتوا إلى الجاهلية فألبسوها لباس الإسلام حالهم كحال إنسان أتى بعدو للمسلمين فألبسه لباس المسلمين جعل له عم والإحضار هو عدو لكن جعله في الظاهر مسلم هذه الامور ينبغي أن نحذرها لأن خطر هذه في هذه الأيام أكثر من تلك وأخطر قد ينبذها من عنده ذرة إيمان يقول نحن نتبع الغرب ونتخلى عن ديننا هذه ردة سافره مكشوفه لا نقبل بها أما هنا قال دين عصري دين عصري على حسب تعبير الضال صاحب كتاب جمال, مح... جمال خالد. محمد خالد محمد خالد خالد محمد خالد رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام يريد دينا عصريا نافق روح العصر روح العصر أي روح الحضارة الغربية للدين وافق روح الحضارة الغربية نلغي أحكام الشريعة ونقول نحن على الإسلام كيف نقول أننا نحقق المصلحة والدين الغرض منه تحقيق المصلحة فإذا ألغينا الشريعة الإسلامية لنحقق المصلحة نحن مسلمون هذا يسهل على النفوس أن تقبله إذا لم تكن طاهرة أما الدعوة الأولى لا يمكن أن تقبل بحال من الاحوال ردة مقشوفة لا بد إخوة الكرام من أن نعي الأمر تمام الوعي أنت عبد والله خالق اعرف قدرك وقف عند حدك وإياك أن, تهل أن تؤلها عقلك أو أن تتعال على ربك هذا هو الكفر المبين ولذلك من استحسن شيئا غير شريعة الإسلام فهو كافر مرتد وان صام وصلى وزعم أنه مسلم فهذا الأمر لا بد من أن نعيه القلوب عندما طهرت في العصر المكي لا يوجد, لا يوجد قلب يؤله عقله أو يستحسن غير شرع ربه لا إخوة الكرام تميع الإسلام الذي حضر في هذا حصل في هذا الزمان ينبغي أن نحذره ومن كان لاعبا فلا يلعب بدينه من كان لاعبا فلا يلعب بدينه. يقول هذا حرام وفعلته نفسي خبيثة أرجو رحمة الله اما انه حرام ويفعله ويقول لي عليه اجر وهذا ليس بحرام والنصوص الشرعيه تحت منه وأشربها واعلمها حراما وارجع عفو ربي بامتناني ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئه ابي النكاح المدني الذي حصل في تركيا كما يشير إلى هذا الشيخ الإسلام في الجزء الرابع صفحة ستين وعشرين وثلاثين الشيخ مصطفى صبري تسمعون به اخوتي الكرام من العجيب أنني ذكرت هذا لطلاب في الكلية الشيخ مصطفى صبري عندكم خبر عنه قالوا لا ما سمعنا محمد عبده عندكم خبر عنه قال يا شيخ هذا اذاننا سكت لجميع المناهج مصلح مصلح مصلح محمد عبده مصطفى صدري ما عندكم خبر عن آخر شيخ للإسلام لآخر خلافة إسلامية كتابه موقف العقل والعلم والعالم رب العالمين وعباده المرسل ما عندكم خبر قالوا لا خبر لنا عن هذا الإنسان هذا الرجل عليه رحمة الله قضى حياته قياسه حتى توفي بعد ذلك شهيدا في سبيل خدمة الإسلام في محاربة هذه الضللات ومحاربة تنميع الإسلام والاختكام إلى قوانين الشيطان باسم الإسلام الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله عندما قضي على الخلافة الإسلامية على يد اللعين الملعون مصطفى كمال أتترك وهاجر هذا إلى بلاد بيروث ثم إلى بلاد مصر مات هناك غريبة غريبة بحيث عندما توفي عليه رحمة الله ما عنده طعام يأكله جاءه بعض أصحابه في بيروت في آخر يوم من رمضان في ليلة عيد الفطر عندما جاء للبنان يريد أن يذهب منها إلى مصر عندما حصل الإلحاد والكفر البواح وقضي على شعائر الإسلام في تركيا على يد على يدي ربيد الغرب مصطفى كمان أتترك جاءه وقال أريد منك أن تعطيني خمس ليرات مذهبية فأنا لي شأن باشا يقول له بعض الاتراك الذين هم في لبنان وغدا عيدوا الفطر وما عندي يعني شيء أضيف الناس وهذا لا يريد أن يطلب قربا من شيخ الإسلام حقيقة لكن جاء الانور هل هذا الشيخ عنده شيء يأكله صباح العيد أم لا يقول سحمرت عيناه وبدأت الدموع تذرف من عينيه كالمطر وانتفخ وجهه فقال ما لك قال حسبي الله ونعم الوكيل فقال عرفت ماذا تقصد ما أريد منك قربة أن عندي عشر ليرات ذهبية هذه لكن جئت فقط لأسأل عن حالك هل عندك أم لا هذه خمسه لي وخمسه لك قال ما أخذها قال أنت شيخ الإسلام سيدخل عليك عند الفطر ما عندك طعام تأكله ولا تأخذ هذه الليرات والله إن لم تأخذها هذا المسدس تطلق على نفس الرصاصه في رأسي لأموت أمامك وتتحمل وزري أنت شيخ الإسلام ولا تأخذ هذه هذه الليغات لأجل أن تنفق على نفسك في يوم العيد فلما رأى الأمر هكذا قال أقبلها قال مع ذلك إذا يسر الله عليك تهدها خذ لكن هذه لأجل أن توسع على نفسك في هذا اليوم عيد الفطر سيدخل عليك وما عندك شيء تأكله يقول هذا العبد الصالح عندما كان هناك وألغيت محكام الشريعة وألغي النكاح الشرعي إلى نكاح مدني بدل من أن كان يعقد الإجابة والقبول بين الطرفين شيخ مأذون شرعي صار يعقد في البلدية من قبل المحاكم المدنية محاكم مدنية حيث يوجد في الأمة الإسلامية كلية الشريعه والقانون نحكم شرعية ومحكم مدنية ينبغي ان تهدم الشرعية قبل المدنية كم سيوجد هذا في بلاد الاسلام شرع الرحمن وشرع الشيطان؟ وجعل لله من ذرأ من الحرف والانعام نصيب فقال هذا لله بزعم هذا لشركائنا نعوذ بالله من هذا الضلال ما لله لله وما لقيصر لقيصر عندنا شيء يحكم به جورج وشيء يحكم به رب العالمين ولا يشرك في حكمه احد لما حصل النكاح المدني يقول هذا العبد الصالح في الجزء الرابع صفحة ستين وعشرين وثلاثمائة يقول أستيت لأن هذا النكاح لا يحل النكاح ولا يستحل الزوج به الزوجة ومن فعله طائعا مختارا فهو كافر وهذا يعتبر صفحة يقول فنقسني بعض المشايخ وهو مفتي كومي الجنة في بلاد تركيا اسمه الشوخ لوزاد أفندي يقول فلما قلت هذا يا شيخ الإسلام وفقاؤنا ما في النكاح إلا الإجاب والقبول وحضور شاهدين ولي الأمر حضر وإجاب وقبول وحضر شاهدا هذا الذي يحصل في المحاكم المدنية شاهدان إجاب وقبول وولي فلما أنت تقول هذا كفر ولا, ولا يعتبر نكاح إنما هو سفاح قال ذهبت منه المراسم الشرعية لمهير من الصدغة الشرعية إلى الصفة المدنية لما أنتم لا ينبغي أن تقولوا ما المانع من هذا لا هذا كفر إننا نقول ما السبب لهذا التحويل إذا كان النكاح في المحكمة المدنية في البلدية بحضور المحاكم القانوني يتم بإيجاب وقبول وشاهدين وولي وفي الشرعية كذلك لما حول من الشرعية إلى المدنية لا تقول اذا ما المانع من هذا النكاح اخبروني ما السبب ثم قال له كنت لا هذا النكاح عندما يقع في المحكمة الشرعية يفعله المسلمون على أنه شعير من شعائر الله التي أباحها الله لإباده لمصلحة الإنجاب والنسل وحفظا لعفة الصنفين لأن يصبح هناك فساد بين الذكور والإناث والإنس والإنسان يفعل هذا طائعا مختارا لأن هذا هو شرع الحكيم الخبير عندما يفعل بالصفة الشرعية يهون على الإنسان امتثال هذا لأن من عنده انفه وحرية ومعاني الإنسانية يأنف من أن يعطي ابنته أو أخته لرجل ليفترشها ولتكون له فراشا لكن عندما يفعل هذا لأن هذا هو شرع الله والله أمر به ونحن عباده يفعل هذا بلا غضاضة لله الحكم ونحن عباده نفعله بلا غضاضة فإذا هناك مراسم شرعية موجودة يقال بسم الله تقال خطبة النكاح بعد ذلك يذكر هذا العقد حصلت فتة شرعية أما هنا فجرّد من جميع هذه الاعتبارات، ولذلك اول نكاح مدني عقد في المحاكم المدنية في تركيا قال العاقد لا دخل للسماء في شؤون الأرض لا دخل للسماء في شؤون الأرض هو وكان على صفة النكاح الشرعي من حيث الشروط لكن الصبغة ذلك الصبغة الشرعية دالة ما الفارق قال له بين السفاح بين النكاح المدني هنا رجل يقترم بمرأة هناك رجل يقترم بمرأة لكن بالنكاح المدني حصل بواسطة شاهدين وعاقد إجاب وقبول وفي السفاح ما حصل لكن الغاية واحدة فكما أنكم تقولون هذا السفاح وهذا نكاح مدني نحن نقول هذا النكاح المدني سفاحا وهذا نكاح شرعيا لأنه ما حصل على الصفة الشرعية قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم والحديث في السنن أبي داود عن عبد الله بن عمر بسند جيد كما قال الإمام المثنية في اقتضاء الصراط المستقيم ورواه الإمام أحمد في المسند عن حذيفة بسند حسن مطول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابو عزت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزق تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمره ومن تشبه بقوم فهو منهم انتبه الكرام تشبه وشابه تشبه تكلف التشبه تكلف التشبه في خصالهم استحسانا لذلك، فهذا كافر مرتد شابههم في خصلة من خصالهم وأمور حياتهم دون تكلم ودون قصد، فركي كما, كما يركبون وأكل كما يأكلون ولبس كما يلبسون مما ليس هو خاص بهم، لكن صار فيه مشابها، لكن فعل هذا إن ارتفاقا. ان هذا ايسر عليه ان له فيه مصلحه اسهل عليه بدون قصد التشبه والاقتداء بهؤلاء فلا حرج من تشبه اذا فعل هذا قاصدا التبعية لأولئك فهو منهم واما اذا شباههم دون ان يكون في ذلك قصد اكل مثلا بي الشوكه لا اقول ان هذا محمود وسنة لكن اذا اكل فهو مباح أكل بهذه الشوكه قلنا لمقال قال أن الغرب يكون هذا أيسر علي أنت تفعل هذا تشبها لا قال هذا موجود عندهم أنا أيسر علي فعلت لطلب المسر والسهولة حتى يعني لا يحصل في ذلك شيء من التوسيخ يدي لغير ذلك من أمور أراه ايسر علي فعلت هذا لأنه أيسر لا حرج لكنه إذا تكلف هذا وقصده بقلبه فهو منهم كما قال نبينا عليه صلوات الله وسلامه إذن تنيع الدين بحيث يوافق ما عليه الغربيون هذا ما كان يخطر ببال أحد ممن شهد العصر المكي لا يؤله عقله ولا يستحسن شيئا غير دين ربه أما بعد ذلك فنف ثالث بدأوا بعد ذلك يلتمسون الأعذار لأحكام العزيز الغفار فهم لا يخضعونها للواقع الغربي لكن يظهرون الإسلام كأنه متهم وأن أحكامه مهزهزة فتحتاج إلى دفاع عنها وكأن أنظمة الغرب قوية صامدة هاجمتنا فينبغي إذن أن ندفع عن ديننا العار أتكلم على هذا الصنف بشيء من التفصيل ثم ندخل بعد ذلك في مدارسة السوره ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمسلمين وسلم تسليم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله